انه يضلهم فانه يضل وهو يهدي الى عذاب السعير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب ثم ثَُّ مِنْ نُطُفَةٍ ثَُّ مِنْ عَلَقَةٍ ثَُّ مِن مُبض ثَُّ مِن مُضضَّاتٍ مُخَلَّقَة وَغَيْرِ مُخَلَّقَةِ لِنُ بَيّينَ لَكُم وَنُخِرُّوا فِي الْ الأأَرْرحى مِمَ نَشاءُ إِلَى أَجَلِم مُسَمًاثُم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 الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجئه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لا يَنْفَعُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ يَدْعُونَ لِمَنْ ضَرُّهُمْ أَقْرَبُ مِنَ النَّفْعِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ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 من كَانَ يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وَأَ اللهَّ يَهديمَ يريد إ الذيينَ آمنُوا والَّذينَهَادُ والصَّابينَ وَ صَار والمَجوسَ والَّذينَ أشَكُ إِ اللهه يَفصلِلُ بَينَهُم إِ اللهَّهَا يَفصلِلُ بَينَهُم يَوْومَ الْ القِيامَ إِ اللهَّه على كُش أيَين شيء الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير وكثير من وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصروا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمِ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍ أُعِيدُوا فِيهَا وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخر الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا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 وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ وَأَذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فج لِيَشْهَدُوا نَافِعَ عَلَيْهِمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى عَلامَ مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَسِيحَهُمْ وَلْيُوفُوا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 حُنَفَاءَ للَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْذِي بِهِ الْرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ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 فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا وَمِمَّا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 كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِنْ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ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 بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرا إن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وناوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوْطٌ وَأَصْحَابُ مَدْئِيًا وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيِّمْ من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطل وبئر معطله وقصر مشيد افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها او, أو اذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعداه وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون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 أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّا إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الذي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُمْ نَاصِحُوا فَلَا يُنَازِعُ عَنْكَ فِي الأمر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 وَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْفُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكُمْ الْنَّارِ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَنِعُوا لَهُ إِنَّ الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتماعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعوف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق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 وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اُرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وافعلوا الخير, وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هو جِتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِكَي يَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الناس